ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الوسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة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 أفَلَن يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبان أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي الله يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما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 لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم, أعناقهم لها خاضعين وما يأتين من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَبْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِي الْعَوْنِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إِن كنتم موقنين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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو شئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَا أَجْرًا قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَا أَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ يَنَا الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لهم مُوسَى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين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 واللّٰهُ لا يُخَزِّنِ يَوْمَ يُبْعَثُ وَنَيْمَ الَّذِينَ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 قوم ونو جنود ابليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرمت فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 وحشر لسليمان جنوده من الجن وَالْإِنسِ والطير فهم يوزعون حتى إِذَا أَتَوْا على واد النمل قالت نملها قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ودخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ياتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا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 يَقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُو عَلَيَّ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ قَالَتِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أفتوني فيه تكون تقاطعه الامر حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال بمال فما آتاني الله خير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 قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي امين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 وَمَنْشَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْكَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَلِيُّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُ لَهَا عُرْشَهَا لَنْظُرَةَهَا تَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 أَلا طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيْتَنَّهُ وَأَهْلَهُ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 وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصعون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون